بسم الله الرحمن الرحيم او والقران المجيد بل عجبه ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا فَإِذَا لَهَا مَا فِيهَا انْقَصَّتِ الْأَرْضُ مِنْهُ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِيهِ أَمْرٌ مَرِيجٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَسَيَجَنَّى مَآهَا وَمَا لَهَا مِنْ خُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا وَأَمَّا بَثَّنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِعَبْدِهِ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 وَأَحْيَيْنَاهُ بِبَلْدَةٍ مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَّبَتْ قَضِيَّةُ قَوْمِ نُوحٍ وَآثَارُ الرَّسِ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُهُ وَأَضْغَا الْأَيْكَ وَقَوْمُ تُدْعَ كُلُّهُمْ كَذَّبُوا رُسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفَعَيِنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ ان خلق جديد اولا قد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى الموتى عن اليمين وعن الشمال قيل ما يذهب من لَيْسَ لَهُ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ فَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُثِقَ الصُّوَرُ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ الْأَلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ ما كل كفار عنيد من ناعي الخير معتذ مريد الذي جعل مع الله اله اخر فلقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ماعثك قَالَ لا تَخَافُوا لدي لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْع�ِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ مَا هَذِهِ سَلَاسِ وَتَقُولُهَا مِن مَّزِيد وَأُنزِلَتِ الْجَنَّةُ <تصفيق> لِلْمُسْتَكِينَ وَغَيْرِ بَغِيد هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُنِ أَوْابٍ حَفِي مالقي شيء الرحمن لا بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوا هذه ذلك يوم الخلود له كم اهلكنا قوما لهم من قرنهم اشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد الذين محيس ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب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 بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ من قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُ وَإِذَاكَ يَوْمٌ خُرُوجٌ إِنَّا لَحْنُونٌ حَيُّونَ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَةَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ شِقَاقًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ